سُدُورُهُمْ أَيُّ قاتلُكُمُ أَوْ يُقاتلُ قومَهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتلُوكُمْ وَأَلْقَوِي لَكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 وديه مسلمه لاء اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه منه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحديد رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم مخالدا فيها فجزاء مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنَ الْقَاءِ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَمُوا مِنَا تَبِتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَةِ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُم مِنْ قَبِلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنا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 قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا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 وَمَن يَخْرُج مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تَقُصُّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَيْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء قلتات طائفة نخراء لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم بكم أذى من مطر أو, أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعذى للكافرين عذابا مهينا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 ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما انا أنزلنا أيكة الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكل الخائنين خصماً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 ثم هاؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء ويظلم نفسه ثم ما يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم، وَمَن يَكْسِبْ ثَمَنًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً وَثَمَنًا ثُمَّ يَعْمِي بِهِ بَرِئًا فقد احتمل بغتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يض.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 ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسار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 إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان لنعام ولا أمر نوم فلا يبتق النأذان للعام ولا أمر نوم فلا يغير الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يعدون ويمني جم وما يعدون الشيطان إلا غرورا مَأْوَاهُمْ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصا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 اماني اهل الكتاب من يعمل سوء ان به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي, اللاتي لَا كُتُونَ وَمَا كُتِبَ لَكُمْ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن وَمَا تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خير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 أيها الناس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا من يكون قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما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 بِالَّذِي نَزَّلَ على رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا بَعِيدًا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى قام يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا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 وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم